قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما دعموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا فاذهب أنت وربك ربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفس سيء وأخيف ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم أو بعينا سنتين يتيهون في الأرض. فَلَتَسَعَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَاذْكُرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْهُ مِنَ الْحَدِيثِ مَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ بل من لا خرق قال لا أقتول أنك قال لا أقتول أنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بس فَإِلَيَّ يَدَكَ لْتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء طَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَبَعَثَ اللَّهُ غُلاَمًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِثُ اتى اخي قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فوار يسو ات اخي من الندم